بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه ما الحق وما ادراك ما الحاقه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 سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء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 يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَؤُ كِتَابِيَةٍ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٍ فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم قوت كتابي وَلَمْ ولم مَا ما يَا يا ليتا كانت القاضية ما أغلى عني مالية ألك عني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 ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من رسلين لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون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 وَإِنَّا لنعلم أَنَّ منكم مكذبين وَإِنَّهُ لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم